وَنَبِئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ كِسْنَتُ بَيْنَنَا وَكُلُّ شَيْءٍ بِمُحْتَضَرٍ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ودذر إنا أرسلنا اي حتا واحيدا فكانو كشمي المحتوي ولا قد يسرنا القران لليك ريفا كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَأَمَّا يَرَوْنَ بِ وَلَقَدْ مَوَدُّعُهُمْ فِي فِجِ فَتَمَسَّ نَأْعُونَ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَكُنْ كُنْ صَبَحَ أَم كُتُبٌ رَتَنَ عَذَابٌ مُسْتَقِرّ سَنُوقُ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِنَذِ رف هل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذلك نَا أُمَّ أُخْذَا عَزِيزٍ مُقْتَدِرْ أَنقُفَ أَعْرِفُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَا نحن جميع منتصر سيهزم الجنو ويولون الدبر بل استاعر حلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إن no